ايات بينات من القران الكريم يقرا على مسامعنا الشيخ محمد الطوخي ما تيسر له من سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنثى ಕೂಲ್ ಸುನೀಲ್ ಸುನಿ تَكُنُّ اللهَ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِ ತಿ in the man الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِاللَّهِ تَجَبَّرُوا وَقَالُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنَّا الْأَذْكَارُ وَإِنْ نُؤْذَن لَّن نَّكُونَ مُسْلِمِينَ وعلى ربٍ يتوعد كل مودن الذين يقيمون ಕುಮಿಯು ula <laughs> ವರ ಜು ನೈ ದರ ಸಿರ ತುರಿಕು ಕರಿ ثُمَّ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ الدِّيَارِ الْحَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَ كف في الحق يبذم ترىيا يجادلون كفر الحق وبعدم تبيين قد نم يسقون الى الموت كأنما يسقون الى وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطاقة فَإِن تَنِيَّ مِنْ نَغْلَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ نُغَيِّرَ ذَاتِكُم فَأَنْتَ تَنْتَكُنُ لَكُم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُنْقِصَكُمْ حَقًّا بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْنَعَ عُدْوَانَ الظَّالِمِينَ يُوحِقُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِن تَسْتَغِيثُوا نَرْبًاكُمْ فَنَجًّا بَل لَّن نَّكُونَ اَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُؤْمِنُ دُكُمْ بِأَنفٍ مِن نَر الْمَاءِ كَتِمُرُدِ سِ وَمَا جَاءَ لَهُم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ مَأْوَى إِنَّ أَبْصَرَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ بِذِي قُولُكُمْ وَمَنْ نُصْ ನಾಯ إذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ نُّجُومِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ سَمَاءَ مَآلٌ لِيُطْهِرَكُم بِهِ لِيُطْهِرَكُم ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان تَيَّ طَاوِي عَلِيَّ الرَّدُّ عَلَى قَوْلُكُمْ بِكُمْ وَإِنْ يَرْبِطْ طَالَنَ كُنُ بِكُم وَيُسْمِتِ الدِّي الْأَقْدَا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا إذِ الرُّوحُ يُرْدُكُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ أَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّحُوا لِذِيْنَا آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضْرِبُوا فَوْقًا أَنَانِقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ وَنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ نَامُوا شُرَّمًا كُنَّا هَاوَرُ السُّلَٰلِ وَمَن يُشَاقِكِ الْ شَدِيدٌ الْعِقَابُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَثَنَّتَ عَن وُجُودِ آدَمَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ سَنُؤْمِسِر فَلَمْ تَنقُتُلُوهُمْ عَلَىٰ كِنَّمَا قَتَلَكُمْ وما رميت إن رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حساما إن الله سميع العليم فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَكُمْ مُحَمَّدًا مِيتَ إِذَا مِيتَ وَلَكِنَّ مَا حَرَّمَ ವಲಿಯು ಬಲಿಯ ಮಹುಬಲ مِيَعُ الْعَلِيم ذَالِقُ الْمَوَانِئَ نَضَّاهُمْ إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنكنف عن خير لكم وإن تعدون عدا ولدتم هن لا تكون شيئا ولا كثرت وإن تعودون عودا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ಐಲ್ ದಿನ ಏ ಮನು ಅತಿ ಉಂಬೂ ಅತಿ ಉ ಪರ ತ ಕೂನು ಕಲ್ಲ ಕಲು ಸನ್ನ ಓಂ ಲ وَدَنْ قَوْمُهُ كُلُّهُ